من كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور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 وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يكذبون وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يوعون فبشرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ